اذا نسي الله من يعرفه سلط عليهم من لا يعرفه لا اله الا الله اذا نسي الله من يعرفه سلط عليه من لا يعرفه ورضي الله عن عمر بن الخطاب اذ يقول ان ذنوب الجيش اخوف عليهم من عدوهم ولما عرف ذلك الاولون نصرهم الله ونشروا الدين في بضع سنين لانا لأن جندهم، لأن محاربهم كان خلفه مجتمع طاهر، مجتمع طاهر لا تفطر السنتهم عن الدعاء بنصر الله. وإن الإخوة الأربعة الذين استشهدوا في معركة واحدة كان من ورائهم أم تقول الحمد لله الذي شرفني باستشهادهم وأسأل الله أن يجمعني به يوم القيامة. إن خالدا.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 ثم الحمد لله أولا وآخرا وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله! له الحمد في الأول والاء وله الحكم وإليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بذياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون فالحمد لله وكفى بالإسلام نعمة وسلام على عباده الذين اصطفى الذين أنعم الله عليهم من النبيين من ذرية آدم ومن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم واسرائيل ومن من هدينا واجتدينا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 قصة موسى قصة سيدنا موسى في الكتاب المقدس وطبعا قصة سيدنا موسى لابد ان ترتبط بقصة يعني بالتوازي مع قصة سيدنا هارون اخوه فتبدأ القصة يعني فيها جزء من التشابه ما بين الكتاب وما بين القرآن الكريم وهي مرحلة مرحلة فرعون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 وقال حينما, حينما تولدان تولد العبرانيات وتطهرن على الكراسي وتط... إن كان ابنا فاقتلاه وإن كان بنتا فتحيا ده كلام فرعون يقتل الأطفال الموت ويستحي أن البنات وكان زي ما زي ما يقول ان في المنطقة او البلد كلها في مصر ما كانش فيه ايه قابلتين القابله هي من تساعد النساء في الولادة فكان في 2 بس فبيقول ولكن القابلتين خافت الله ولم تفعل كما كلمهما ملك مصر بل استحيا الاولاد بل استحيا الاولاد يبقى كان القاب وما أتلتش ما اذلتش ما الاطفال الذكور ولكن قالت ان قال ان هم استحيو خوفا من الله يعني كانت القابلتين في عندهم بعض من الإيمان فدعا ملك مصر القابلتين وقال لهما لماذا لماذا فعلتما هذا الامر واستحييتما الاولاد فقالت القابلتين لفرعون فرعون إن النساء العبرانيات ليس ليس لسن يعني المفروض هي ليست كالمصريات فإن قويات يلدن قبل أن يأتيهن القابلة يعني كذبوا وقالوا إن العبرانيات دول بيولدوا وحدهم يعني الست العبرانية هي من بني إسرائيل بتولد لوحدها بدون مساعده القابله وما بتستناش يعني ده العذر اللي هي ايه اللي هي القابله جابت فاحسن الله الى القابلتين و و ونمى الشعب وكثر كثيرا وكان اذا قمع لهما بيوتا طيب كل ده يعني ممكن نقول إنه هو فيه تشابه يعني ما بين ال ما ان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 لكن الطريقه اللي وصل بيها ان كان القصه بتحكي ان ابنه فرعون هي من تبنت ابنة فرعون هي من تبنت موسى عليه السلام واخدته عندها وليست امراه فرعون بيقول لك سفر التكوين الاصحاح الثاني نبدا من من العدد اتنين بيقول ان في حمله المراه اللي هي مراته انه حسن خباته ثلاثه اشهر يبقى ام فرعون خبته ثلاث شهور لما شافت ان هو حسن وجميل ولما لم بعد كده ولما لم يمكنها ان تخبئه غبوا اكتر من كده يعني بعد اخذت له سقطا من البردي وظللته بال بال بالخمر والزفت ووضعت الولد فيه ووضعته بين الحلفاء الحلفة على حافة النهر الحلفة دي نبات كده طويل بيبقى ايه مش زي البردي ولكن ورق عامل زي زي ورق ال النبات ده الحلفة ده زي زي الارز وبعدين وقفت اخته من بعيد لتعرف ماذا يفعل به فنزلت ابنه فرعون الى النهر لتغتسل وكانت جواريها ماشيات على على جانب النهر فرات السقط بين بين الحلفه فارسلت فارسلت امتها واخذته يبقى هنا اللي اخذت موسى الطفل هي ابنة فرعون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 ابنة فرعون وأخذته وهي التي أطلقت عليه الاسم موسى وقالت أنا وقالت إني أنت, شل أنا إني أنت شلته من الماء ويكبر موسى ويكبر وبعد كده بيتشابه في جزء آخر بيتشابه القصة في جزء آخر وهي ان سيدنا موسى فعلا قتل موسى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 تعالوا ال الماشيه بتاعته والأغنام وكان بيسقي له وكان بياخد الاجره كل ده شيء كويس وما هوش ايه ما هوش في اختلاف يعني نيجي بقى ازاي هو يعني الأمر الالهي ان هو بيروح وبيكلم فرعونه سفر الخروج سفر الخروج الاصحاح الثالث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 يعني شيء يعتبر قريب الى الى القصه اللي في القران الكريم بدون موضوع التجسد طبعا وموضوع موضوع ان موسى شاف الرب وجها لوجه ثم قال انا اله ابيك اله ابراهيم واله اسحاق واله يعقوب فغطى موسى وجهه لانه خاف ان ينظر الى الله يبقى هنا الاله واقف فعلا قدام موسى وبيكلمه وجها لوجه قبى وجهه ولم ينظر إلى الله فقال الرب إني قد, اني قد رأيت مزلة شعبي الذي في مصر وسمعت صراخهم من أجل سخريتهم إني علمت أوجاعهم فنزلت لأنقذهم من أيدي المصريين يبقى الإله نزل وتجسد في العليقه وكان واقف قدام موسى وجها لوجه وموسى خاف ان هو ينظر إليه وان الإله نزل لينقذ البني إسرائيل اللي هم بيقول ان هو شعبه ويخلصهم من المزلة ومن السخر، من التسخير اللي هم كانوا المصريين مسخرين بني إسرائيل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 ورايت ايضا الضيقه التي يضايقهم بها المصريون. <تصفيق> كل ده يعني ان في شعب وانه بيتذل وانه مسخر كل ده ممكن ايه نقبله وان الرب نفسه ينزل بقى هنا ويتجسد ده الشيء اللي يعني مش يعني لا يدخل العقل وإن هو يبعث سيدنا موسى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 إني قد افتقدتكم وما صنع بكم وما صنع بكم في مصر. فقل أصعدكم من مزلة من مزلة مصر إلى أرض الكنعانيين التي تفيض لبنا وعسلا. طبعاً بعدها الشعوب اللي عاشة في هذه الأرض. كل دا كويس وكل ده ما فيش مشاكل. ويعني يعني القصة تعتبر يعني فيها تشابه شوية.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 ده موجود في القرآن الكريم لكن هنا في حاجه ثانيه ان ان اللي المبارزه اللي ما بين الصحراء وما بين سيدنا موسى ان عشان يثبت ان هو رسول من عند الله ان الصحراء وسلطته على ارض ان ان سيدنا موسى والصحراء سلطته على أرض مصر الضفادع والجراد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 كل دي اسماء بني اسرائيل المفروض الاصباط الاثناشر اللي كانوا دخلوا دخلوا مع سيدنا يوسف في الاسحح في الاسحاح السابع فقال الرب لموسى انظر اني جعلتك الها لفرعون وهارون اخوك يكون نبيا انت تتكلم انت تتكلم بكل ما اأمرك وهارون اخوك يكلم فرعون ليطلق بني اسرائيل من ارض كل ده يا اخوة كل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 ان الانبياء يكفرون ان الانبياء يكفرون الكفر اللي في اللي عند اللي يعني الانبياء شيء غريب جدا ان انبياء الكتاب المقدس يعني ما مش عارف هل الكفر من ضمن الرسالة او ان الكفر من من صفات الانبياء مش ده الجزء الغريب يعني شفنا ان سليمان في اخر حياته بيميل قلبه وبيكفر بعد ما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 تخلي كل واحد يستلف من جاره والأي واحدة تستلف من جارها حلي وتهربوا به بي. الإله بيأمر بني إسرائيل بالسرقة الإله أمر بني إسرائيل أن هم يسرقوا المصريين كل واحد من بني إسرائيل عنده جار يروح يقول له ادي سلفني ال سلفني الـ الأوالي النحاسية و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 نشوف ازاي بيكلمه في صفر الخروج الاصحاح خمسة العدد من اثنين وعشرين لأربعة وعشرين فرجع موسى الى الرب وقال يا سيد لماذا اسأت الى هذا الشعب لماذا ارسلتني فانه منذ لم باسمك اساء الي هذا الشعب وانت لم تخلص شعبك الاله بيسيء والنبي بيكلمه بهذه الطريقة ها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 قصة سيدنا موسى وسيدنا هارون من القرآن الكريم ونشوف كم مرة وفي كم صورة كرم الله سيدنا موسى وسيدنا هارون والوصف الحقيقي لموسى وهارون اليهما السلام ومعك المايك شيخ رجلان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته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 عليه السلام هي اكثر قصص الانبياء ورودا في القرآن الكريم سواء كان هذا القرآن مكيا او مدنيا سواء كان هذا القرآن مكيا او مدنيا قلنا ان قصة النبي موسى عليه السلام هي اكثر قصص الانبياء ورودا في القرآن سواء كان مكيا او مدنيا ولعل سائل يسأل ما الحكمة التي تنفع المسلمين الماضين والحاضرين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 اليوم الأول لهجرة النبي عليه الصلاة والسلام فهم الذين احتضنوا النفاق والمنافقين أول حركة نفاق ظهرت من اليهود وأمد المنافقين بوسائل الكيد لهذه العقيدة المسلمة وللمسلمين معا ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم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 فيصعق من في السماوات ومن في الارض الا من قال ثم ينفخ فيه اخرى فاكون أول, ما اول من بعث او في اول من بعث فاذا موسى عليه السلام اخذ بالعرش فلا ادري احوسب بسعقته يوم الطور او بعث قبلي ولا اقول ان احدا افضل من يونس, من يونس ابن متى عليه السلام يعني لا تفضل نبيا على نبي نعم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 يُذَكِّرُ قومه بِنِعْمَةِ اللَّهِ إِذْ أَنْقَذَهُمُ اللَّهُ بِهِ قَالَ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ العذاب يَقْتُلُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ ربكم عَظِيمٌ وَقَالَ وَإِذْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ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 وما يعلم جنود ربك الا هو الذين ادوا مهمتهم من جنود ربك وقاموا بواجبهم ابوه الذي ضم موسى واليوم الذي حمل موسى وقلب امراه فرعون الذي رقل لموسى باخذ موسى نعم فرعون نفسه الذي وافق على ابقاء موسى عنده فرعون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 ولتعلم أن وعد الله حق ندعوك أخي السامع لتعرف أن ما اراده الله كان وأن كل من واجه الله وحاربه مهزوم وأن من كان مع الله سخر الله له الأسباب وانظروا إلى تقديم القرآن لقصة موسى ما أجمل هذا التقديم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 أمين هذا هو موسى هذا هو موسى وهؤلاء أنبياء الله لا جنات ولا جنات محارم ولا شرخمر ولا سرّات ولا كفرات كبر كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا جاء القرآن ليمحو العار الذي ألسقه به هؤلاء الـ الـ هؤلاء القتلة الفشلة الأخساء الذين لا يستحيون من الله ولا من عباد الله اليهود والنصارى الذين ألسقوا بـ بـ بانبياء الله ورسله ما لا يستح ما يستحي الإنسان أن ينصقوه به إن خير من استأجر فالقوي الأمين لكن فرح كبير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 فان اتممت عشرا فمن عندك وما اريد ان اشق عليك ستجدني ان شاء الله من الصالحين يما الاجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل وينتهي الاجل المضروب والامد الموعود ويتحرك بعد الاجل يتحرك موسى بزوجته الى مصر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 ظن أن هذه النار لا يشعلها إلا إلا الرجال وهذه وعادة العرب إخوة الأحباب أنهم كانوا يشعلون النار بالليل ليهتدي إليه الناس يهتدي إليهم الناس فيضيفهم يهتدي إليهم عابر السبيل يهتدي إليهم سائر الليل وهذه العابة إلى الآن يتورسوها أهل البادي يضيليل يشعلوا النار حتى يأنس بهم الضيف أو سائر أو السائر أو عابل الطريق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 من بطش فرعون وكيده ومن الامنين من هذا الثعبان الذي تحمله في يدك العصا ومن الامنين يوم الفزع الاكبر ويطلب موسى يطلب من ربه ان يشد عضده باخيه فيعطيه الله ما طلب يقول تعالى فات يا فرعون فقولا انا رسول رب العالمين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 إني لكم رسول أمين كريم أمين هذه صفة الله في أنبيائه ورسله ما هو غضب عليه و... والله يصب رسول يغضب عليه رسول يكفر ويا إخوة المو... يعني المرسل على قدر من أرسله المرسل على قدر من أرسله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 واستكبر هو وجنوده في الارض بغير الحق وظنوا انهم الينا لا يرجعون ولقد ارسلنا موسى باياتنا وسلطانا مبينا اسمع الى ما كتبه التي كتبها الاخ مهندس مصطفى ونادى فرعون في قومه قال يا قوم اليس ليكم مصر وهذه الانهار التي تجري من تحت افلا تبصرون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 واستكبر هو وجنوده بغير الحق وظنوا انهم الينا لا يرجعون ولقد ارسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين الى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب انت ماذا رايت منهما حتى تقول ساحر كذاب فلما جاءهم بالحق من عندنا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 يؤثر ويفتت عضب الداعي الحق أن يسلم ويفتل الأتباع أن تسلم نساء الداعية وتستحيى نساء الأتباع تفتت عضب كل من تصدى لأمر الله من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 كان من قوم موسى من بني اسرائيل فتغاه المال فتكبر وتجبر فانتسب الى قوم فرعون وكان يعذب قومه الاصل كان اداه تعذيب لقومه الذين هم في الاصل كما قال الله عز وجل ان قارون كان من قوم موسى ان قارون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 فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقال يا ايها الملا ما علمت لكم من اله غيري فاوكد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا وقال وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الارض وما كانوا سابقين وقال ولقد ارسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين الى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر كذاب فدع السال يسال هل فرعون جاء هل موسى جاء لهؤلاء فقط هل موسى جاء لهؤلاء فقط ورا قد ارسلنا موسى باياتنا وسلطان مبين الى فرعون إلى فرعون وهامان وقارون إلى فرعون وهامانا وقارون هل جاء لهؤلاء فقط انما كل واحد يمثل من خلفه فالناس على دين ملوكهم الناس على دين ملوكهم لم يذكر الناس اخت الكريمة الفاضل لأمنيات لم يذكر الناس لان الناس على دين ملوكهم كما تكونوا يولى عليكم فالخطاب للحاكم لقائد الجيش للجيش هو خطة للشعب لان هذه اداه القوة هذه اداة القوة فكل كلمة القرآن الكريم لها مذلول فانتبهوا ليتدبروا اياته ثالث الشخصيات سحره فرعون ومن سحره فرعون اخوه الاحباب يتبين لك الايمان اذا خالط شغاف القلوب بالنظر الى قصة فرعون فارى كيف ان هذا الايمان يحول المستحيل ممكنا ويتدين لك اذا تملك الايمان في القلوب اصبح لا ليس للجسد فائده انما الاصل في القلب هذه المهمه خلني وقومي فارسل معي بني اسرائيل فرعون يقول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 وأنت تقول أليس لملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي الآن تقول يريد أن يخيفك. لا إله إلا الله لا إله إلا الله تلبيس ادري الطغاة عندما يلبسون على الناس عندما يلبسون على الناس ولذلك الله عز وجل ما يتكلم في قصة بني إسرائيل يقول ماذا يقول ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتم الحق وأنتم تعلمون أعظم مصيبة في الداعية أخي المهندس مصطفى تنبيس الحق بالباطل فيظهر الباطل في صورة حق والدلال في صورة هدى والناس على دين الملوك فما بالك بالعلماء ولا تنبيس الحق بالباطل وتكتم الحق وأنتم تعلمون يقول فرعون هنا فرعون يقول يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. أصبح الآن بني إسرائيل أهل مشهورة، الآن أهل مشهورة، الآن أهل مشهورة، أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين، وبعث في المدائن حاشرين، وارسل في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عالي، يشير الآن، يشير لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، الحديث لا إله إلا الله. وجاءت سحرة فرعون نادى في في جميع مناطق مصر بإقداب قدوم السحرة من كان له علم في السحر وجاءت سحرة فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين أهل دنيا آنو أنت الآن أمام أهل دنيا أإن لنا أجرا لأجرا إن كنا نحن الغالبين يعني إن غلبنا لنا أجر قال نعم وإن كنا من المقربين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 يعني يا له من سحر اخوه الاحباب سحر عظيم الله الله سحر عظيم يعني سحر المؤمن بموسى يخاف أن يخاف من هزيمه موسى لقوه هذا السحر والله والله اشار الى ذلك فقال فاوجس في نفسه خيفه موسى قل لا تخف انك انت الاعلى والقي في يمينك خاف موسى لهذا السحر العظيم الرهيب، خاف ان ينهزم رغم أنه رأى عصاه رأى عصاه وعياه حية تسعة وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوقع عليها وأش بها على غنمي ولي فيها مهارب أخرى قال القها يا موسى فألقها فإذا هي حية تسعى. قال خذها ولا تخاف خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى خذها ولا تخف لكن هنا خاف الله أعطاه الأمان هنا قلت مئنان لكن لما وقف في الموقف خاف لمن خاف خاف أن يهزم فتهزم الدعوة تهزم الدعوة لأن الله عز وجل سمها واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وإذا قال الله عز وجل شيء عظيم يعني لا تتخيل عظمته لا تتخيل عظمته لكن يأت النصر والظفر والغلبة لمن توكل على الله وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق لا إله إلا الله وبطل ما كانوا يعملون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون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 أَإِنَّ لَنَا أَجْرًا إِنْ كُنَّنَا نَحْنَا الْغَالِبِينَ قال نعم وإنكم إذن لمن المقربين انظر إلى جلاله هذا المنظر انظر إلى رهبة هذا المنظر انظر إلى الايمان وهو يتملك شغاف القلوب انظر إلى الحق وهو يريطر على النفوس انظر إلى سحرة فرعون وهو تعلم بسر وألقي السحرة ساجدين برب العالمين وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون عندما رأوا الحق بأعينهم انما أنما جاءوا من السحر ليكون نصرا لإفكهم وباطلهم إذا بهم أمام صدق الحق وبيان الحق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 وظهور الحق عندها يظهر سلاح الجبابرة يظهر سلاح العتات اعداء الحق في كل زمان ومكان عندما يظهر الحق الذي اسجد سحره فرعون لله عندما يظهر الحق اخوه الاحباب السباع التي يمتاز بها كل طاغيه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 يعني عندما تبصل لا اقل تلتمس العذر لفرعون فرعون أتى بهؤلاء السحرة وهم أحمى الناس لدينه واوفى الناس لدعوة فرعون إذا هم ينقلب ينعدلون عفوا إذا هم ينعدلون في لحظة عين يلتمسون الحق ويؤمنون بالحق ولا يخافون قل إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرج منها أهلها ادعو ايها الصحره جئتم تلعبوا علي انتم وموسى وفعلا مشهد مشهد يتخبط فيه كل من شاهده من اهل الكفر والضلال لا اله الا الله لا إله إلا الله ان هذا لمكر مكرتموه في المدينه لتخرجوا منها اهلها فلا سوف تعلمون فلا سوف تعلمون لغه السباع لغة السباع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 ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين لا إله إلا الله ربنا أفرغ علينا صبرا بتحمل العذاب بتحمل العذاب وتوفنا مسلمين ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين <تصفيق> واسمع قال اجئتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم, يوم الزينة وان يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى قال لهم موسى ويلكم لا تفتروا على الله كذبا قال لهم موسى ويلكم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 قلنا لا يسكت على ظلم فانطلق وكيف تصبر على ما لم به خبرة هو وراه ظلم فيما ظهر له لأنه لم يحض به خبرة لم يحض به علم خلص إن اتبعتني. ان اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى احبط لك منه ذكرة فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها شكل ظلم هذا شكل ظلم هذا فيما ظهر له قال اخرقتها لتغلق اهلها لقد جئت شيئا امرا قال الم اقل انك لن تستطيع معي صبرا قال الم اقل انك لن تستطيع معي. ظهر لك ان خرقت سفين ظلم قال لا تؤخذني بما نسيت ولا ترهقني من امر عسرا فانطلق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 وكما قال يعني رحم الله أخي موسى لو أنه صبر رحم الله أخي موسى لو أنه صبر قل الحبيب عليه الصلاة والسلام فانطلق حتى إذا أتى أهل قرية استطعن أهلها فابوا أن يضيفوهما فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا أنت كيف تبني البيت هذا وإحنا من ميتين جوع وما فيهم بضيفنا خلاص العهد يأتي قال هذا فراق بيني وبينك سانبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا وبدأ يبين له أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا هذا السبب أنا أخرقتها ليس لإغراق أهلها انما كان بعد شوية بعد قليل ملك يأخذ السفن بالغصب فاردت أن اجعل فيها عيب حتى يتركها وأما الغلام فكان ابواه مؤمنين، فخشين أن يرهقهما طغيانا وكفا <تصفيق> يعني دول هذا كافر وأبوه مؤمنين ممكن يقتلهما فأرادنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه رب يرزقهم بخير منه يريحهم ويهدئ بالهم ويكون من الصالحين زكاة وأقرب رحمة يعني أقرب مود بهما وأوصل صلة بهما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا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 فأراد ربك أن يبلغ اشدهما ويستخرج كنزهما رحمه من ربك وما فعلته عن امري ذلك تاويله ما لم تستطع عليه صبرا ما لم تستطع عليه صبرا موسى يخرج من بني اسرائيل من مصر ما ادري يا اخوه هل يعني تعبتم ويكفي الى هذا الحد وكفى ولا يا إخوة هل يعني تعبتم ت... ونكتفي إلى هذا القبر ولا ماذا يعني نسمع الدكتورنا دكتورنا الدكتور, الدكتور تيتو هو معنا الآن نزل النصوص والله أسأل الله أن يحفظه ويحفظكم جميعا أخي أحمد الله يصير أمرك أخي أحمد ن... أبدر أنا يعني لأنه وح... هذه أخر ليلة في... يعني نكتفي بمس أخي الدكتور تيتو معي الله يحفظك أكمل طيب طيب بيض الله وجهك وجه الحاضرين أخي أحمد والسامعين ونسى الله عز وجل أن يجعلها في موازين حسنات الأخ تيتو والأخوة القائمين والأخوة السامعين والحاضرين وموازيننا جميعا الله يبارك فيكم الله يحفظكم أخي فارس الله يجعلك فارسا لهذا الدين طيب حي الله ابن بديس أهلا, أهلاً ابن بديس زمان ابن بديس استرى الله عمرك وغفر ذنبك وإسترى لك كل صعب يا نفس توبي فإن الموت قد حان وعص الهوى فان الهوى فتان في كل يوم ما شاء الله يسترنا واياكم على اي حال يا نفس توبي موسى يخرج ومعه بني اسرائيل من مصر اي والله يقول تعالى وأوحينا الى موسى ان أسر بعبادي ليلا انكم متبعون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 وقوم فرعون، ما وجدوا قوم بني إسرائيل ما وجدوا موسى ولا بني إسرائيل فأتبعوهم حشد فرعون الجنود وصاروا خلف موسى ومن معه فلما تراء الجمعان كمعانا موسى كمعاء.. نعم مع الشروخ كمعانا موسى من هؤلاء كمعانا موسى من هؤلاء فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إِنَّا لَمُدْرَكُونَ يعني, يعني تستعينوا بالله تاهدوا بالله استعينوا بالله ما لكم أما رأيتم صحرة أرأيتم صحرة فرعون وهم يؤمنون ما لكم يا يهود ما لكم يا يهود عندما تروا فرعون وجنود فرعون وقوم فرعون يصيبكم الهلع والخوف لأن الله عز وجل قال ولتجدنهم احرص الناس على حياه أي حياة حياة ذل حياة وما ظهر هؤلاء الخنازير وأحفاد الخنازير وما ظهرت راية التلحيد إلا لما نكست راية التوحيد إلا لما نكست راية التوحيد ولما رضيت امه نبينا الأمين عليه الصلاة والسلام بالخنوع وسنن الله لا تحاديه استبدل الله, الله عز وجل لا إله إلا الله لا إنا لمدركون قال, قال. قال كلا إن معي ربي سيهدين ما لكم كلا إن معي ربي سيهدين فجاء الفرج جاء الفرج جاء الفرج فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر قمة التوكل والانابه أخي فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وما اعظم مهمه هذه العصا والله مهمه عظيمه هذه العصا فأوحينا إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأذلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين يؤمن لكن بعد فوات الأوان فرعون يؤمن لكن بعد فوات الأوان وجاوزنا ببني إسرائيل البحر يدخل موسى وبني إسرائيل في, البحر في الأرض اليبس في البحر يبسا لا تخاف ضركا ولا تخشى نزل موسى وبني إسرائيل في البحر في الطريق اليبس التي ضربها العصا.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 قال امنت انه لا اله وانظر اخوتي الاحباب لم ينطق حتى الشهاده ما قال امنت انه لا اله الا الله مع التعاسه مع التعاسه والخيابه قال امنت انه لا اله الا الذي امنت به بني اسرائيل وانا من المسلمين الان وقد عصيت قبل الان وقد عصيت قبل الان وقد ظهر الحق الآن وقد ظهرت لك قدرة الله الآن تؤمن بالله هل ينفعك إيمان الآن وقد عصيت قبله وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية استفهام توبيخ ولوم لا اله الا الله لا اله الا الله وبني اسرائيل في سيناء يخرج بني اسرائيل وموسى من مصر الى سيناء إخوة الاحباب من اعتاد الذل عاش عليه ومن اعتاد النجاسه لا يتطهر ومن اعتاد السب والشتم واللحنة لن يعود كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون إلا من رحم ربك الذي يعفر جبهته للسجود للبشر والصنم لا يعلو ابدا والذي اعتاد حياة الذل والتسخير واستحياء النساء وقتل الرجال لا ترفع له رأس واسمع إخوة الأحباب اسمع إخوة الأحباب وجاوزنا ببني إسرائيل البحر انظر الآن إلا سناء بمجرد أن خرجوا إلى سيناء اسمع اسمع إلى أهل الظلم وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة لا إله إلا الله وجوزنا ببني اسرائيل البحر فاتوا على قوم يعقفون على اصنام لهم عبر البحر وجد قوم في ثناء يعبدون الاصنام قالوا يا موسى اجعل لنا الهًا كما لهم الها لا اله الا الله نفوس اعتادت الذل نفوس اعتادت ان لا تجد لله نفوس اعتادت السجود للبشر والحجر وال ونفوس اعتادت على المسخرة والتدخير والسخياء النساء لا زالت أرجلهم مبتله أقدامهم مفتلة بماء البحر ولا زال مشهد تبارك فرعون وقوم فرعون في أعينهم ولا زالت ضربة العصا التي تشق البحر في اعينهم آية ما اعظمها ولا زالوا يرون صراع فرعون وهو في البحر في الغرق يصارع الغرق وهم يرون نجاتهم أتوا على قوم يعكفون على عصنان لهم لا إله إلا الله قالوا يا موسى جعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال غير الله ابغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين أغير الله أبقيكم إلهاً أنت ما تستحون ولا نزلت الآيات عال أمام عيونكم بعد أن كنتم تزجدون لفرعون وتأووا و... و... هلا يعني سبحان الله سبحان الله أغير الله أبقيكم إلهاً وهو فضلكم على العالمين لا إله إلا الله خس وتوال الخس وتوال الأذى يعني بعد ان كان فرعون هو الذي يؤذيهم اصبحوا هم يؤذون موسى بعد ان كان فرعون هو المؤذي لهم وهامان وقارون اصبحوا تقمصوا نفس شخصية فرعون لكنهم يؤذوا موسى اخسه تجعلهم يطلب يطلبون من موسى ان يروا الله جهرا لا حول ولا قوه الا بالله هذه نفوس اليهود يا إخوة هذه نفوس اليهود هذه نفوس اليهودية اليهود اللي كل يوم الثاني في سلامه و... وسلامه خيار استراتيجي وآبي آبي لما ينزلق في موضوع الانتخابات وطلعوا حاكم جديد رئيس وزراء جديد ويبدأ من الأول والأمة ما شيء ملا منها أمت مين أم أي شيء ما في الدين الأمة شيء ما في الدين الأمة أمة هي فاضية الأمة من شهواتها وشبهاتها مش فاضية الأمة مشغولة لكن مشغولة عن الله لا مشغولة بالله لا إله إلا اسمعوا يا إخوة لن نؤمن لك ما رأيتم الأيات ما رأيتم العصا موسى ما رأيتم إنا لمدركون قال كلا إن معي ربي سيهدي ما رأيتم البحر كل البحر ينفرق البحر الأحمر ينفرق فكان كل فرق كالطوت كالجبل العظيم ما رأيتم نجازكم ما رأيتم غرق فرعون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 يطلبون من موسى الماء من ال من البحر من الجبال كم عاية منهم موسى يطلبون من موسى الماء من الجبال وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا برد استسقى موسى لقومه ما ذلك موسى يستجيب لهم وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا برد بعصاك الحجر فانفجرت فقلنا برد بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين وما اعظم العصا وما أعظم العصا هي واذا استقى موسى بقوله فقل اضرب بعصاك الحجر اعضر بعصاك الحجر وظائف العصا تؤدي وظائف مختلفة وما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصا توكوا علي أتوكوا عليها أو سوا على غنم ولا فيها ملائكة أخرى قل ألقاها موسى فألقاها فإذا هي حية تساح ولا إلى جند من جنوده تحولت العصا إلى حية العصا كانت إيمان كانت سببا في إيمان السحرة العصا شقت البحر إلى إلى قسمين فرقين العصا حولت الحجر الأصم إلى عيون ماء إلى عيون ماء ف يقارن الله عز وجل بين ليونة الحجر وقسوة قلوب هؤلاء القوم مفارقة هائلة بين ليونة الحجر فانفجر منه الماء وقسوة قلوب بني إسرائيل التي لم تتأثر لا بالهدى ولا بالموعظة ولا بالبيانات وفعلا إخوة الأحباب أستطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحدث من بعد ما عقلوه وهم يعلمون ماء يعني حجر يخرج منه الماء وقلوب قاسية لا تتأثر بموعظة ولا تتأثر بشيء ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء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 الدناء. لا حول ولا قوة إلا بالله يعني تقرأ في قصة اليهود لا تشبع ولا تمل وما أعظم فضيحة القرآن لهم أدع لنا ربك يخرجنا مما تنبت الأرض من بقلها فول. لا حول ولا قوة إلا بالله من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها المن مش عجبهم والسلوة ملوا منها السلوى هي صمغ جميل حلو اشد حلاوه من العسل والمن طائر كالحجله يذبح ينزل لهم الطائرة الغيطة عندهم يدبحوا ويأكلوا يأكلوا من الطيور ويأكلوا من السلوى لكن مش عاجبهم عادين يأكلوا بصل السرحة ولا ولا قتل عادين يأكلوا بصل قالوا يا موسى لن نصدر على طعام واحد هتأكلنا طيور طيور ومنه سلوى ايه يعني فصغلانة. احنا مش اخدين على الكلام ده احنا اخدين على الصخرة واخدين على ان فرعون يسخرنا ويدونا فتاه الطعام ونلحص في النهاية نعالة يقول يرمرموا من فتاة الغرب قوتا مش على تيه ويلحس ايه من ايه من نعالة هم خدوا على هذه على خدوا على العمالة والدياتة والخصة لن نصبر على طعام واحد فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها <تصفيق> الزين بقليات أبرا دكتور تيتو زين بقليات من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها هلا تستبلون الذي هو أدنى بالذي هو الخير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وخلي بالك هنا ليست مصر هي نصر اهبطوا مصرا ليست هي مصر المقصودة لأن مصر لا تنون اهبطوا مصرا لا تنون يعني بلدا كما قال أخون الله يحفظه الأمتي كبتك اهبطوا أي مصر أي بلد فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذله والمسكنة وراء في من الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله بني إسرائيل الذين اعتادوا أن تعفر وجوههم لفرعون وأقدام فرعون بنو اسرائيل الذين اعتادوا للسجود للبشر والحجر والذل والاستكانه يعبدون العجل يعبدون العجل نعم لأنها علم كما قال أحب ربي في غيبة موسى جاء رجل مفتن منهم اسم السامري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 سبحان الله كم فائدة منهم نبي الله موسى نفوس أخذت على الذل ومن اعتاد الذل لا يزد طافوا حول الأجل يا إخوة يصفقون ويصيحون رجال ونساء يعبدونه ويتخذونه إله من دون الله وهارون ينهاهم هارون ينهاهم لكن لا يملك لهم شيء أفلا يرون الا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا وهكذا يقول هارون لهم واتخذ قوم موسى من, من حليهم عدلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يرهم سبيلا اتخذوا وكانوا ظالمين لكن الله أخبر, أخبر موسى بما, بما فعل قوم بني إسرائيل بما فعل بني إسرائيل فخضر واسمع ولما رجع موسى إلى قومه غضان أسفة. قال بئسنا خلفتموني من بعدي بئسنا خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الالواح وأخذ برأس أخيه يجره إلي هناك يقول لا تأخذ بلحيتي ولا براسي هذا دليل يا إخوة أن اللحية كانت دودة في الإسلام وقبل الإسلام فهي العلمة المفارقة بين الذكر والأنثة اللحية شعر اللحية شعر اللحية ولذلك كانت عايشة رضي الله عنها تقول والذي زين النساء والذي زين الرجال بلحاها وزين النساء بالذوائب هارون يقول يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بين دليل إسرائيل ولم تقق قولي ولم ترقب قولي هنا وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم وأضرب الزوائد يعني يعني الجدايل أهل الجزيرة يسموها جدائل هنا أظن الضفائر للأهل عندي يقولوا لي الضفيرة ضفيرة الضفيرة الزوائد عن الضفائر الضفطيل اللي تظهرها للمرأة الفلاحة والصائلية وما أجملها في ال إذا يعني إذا عملتها المرأة لزوجها جميلة تكون يفعلها يعني نساء الجزيرة هناك خاصة في جنوب السعودية في مناطق أبها التي نعيش فيها يعني نسائنا هناك يقلد نساء النساء كما قال حديث عمر بن الخطاب كنا في مكة نغلب نسائنا فعاشرنا قوما تغلبهم نساءهم فتفق نسائنا فطفق نساؤنا يتعلمن من نسائهم وأسأل الله أن يسترنا واياكم الذوائب هي الجدائل هي الدفائر على أي حال لا إله إلا الله لا إله إلا الله قل وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم وشوف لفظة المحنة والمحبة استعملها هارون لما وجد الغضب تملكه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 انظر الى استعطاف هارون لموسى انظر الى هذا الادب الرفيع بين الاثنين قال نعم فلا تشمد بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين يجعل موسى فورا يهود قال رب اغفر لي ولي اخي وادخلنا في رحمتك وانت ارحم الراحمين بمجرد ان خطبه هذا الخطاب اللطيف الجميل الذي فيه الرحمة واللطف والجمال يا ابن ام ان القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمل بي الاعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولاخي وادخلنا في رحمتك وأنت أرحم, وانت ارحم الراحمين وانت ارحم الراحمين وانت ارحم الراحمين لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله بنو اسرائيل وامر موسى لهم بذبح البقره وقصه البقره ان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 أن تذبح بقرة قالوا أتتخذنا هزوة قال عاوذ بالله أن أكون من الجاهلين فتستهزئ بينا سبحان الله انظر إلى الخطسة في في الخطاب قال عاوذ بالله أن أكون من الجاهلين قال ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بذلك ففعلوا ما تؤمرون هي شغلان يذبح بقرة يذبح بقرة تشدد يشدد الله عليكم إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك ففعلوا ما تؤمرون قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاتع لونها تسر الناظرين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 يفعلون وإذا قتلتوا النفس فدارت فيها والله مخرج ما كنتم تقتمون فقلنا نضربه بأضها كذلك يحيي الله الموت ويريكم آياته لعلكم تعقلون لعلكم تعقلون وكنت شرعت إخوة الأحباب يعني في الآيات التي تتكلم في نهايتها بعدم العقل لعلكم تعقلني يعني أنتم غير أقلا فأسى الله عز وجل أن يسكر لنا لحق يعني في لقاء نتكلم فيه عن الآيات التي في تتكلم فيها رب الأرض والسماوات في قوم فيقول في نهايته أفلا تعقلون لعلكم تعقلون يعني لبيان ذهاب العقل منهم وهو هؤلاء يهود من إسرائيل بني اسرائيل إسرائيل يؤذون موسى ويعيبون عليه حياء آذوه آذوه آذوه عند فرعون لما قالوا أرجه أخاه آذوه وهم في طريقه الى البحر لما قالوا انا لمدركون اذوه وهم خارجون من البحر اجعل لنا الها اذوه وهم في سيناء بسؤالهم للطعام وعبادتهم للعجل واذوه في طعام وشرابهم واذوه في مخاطبة وتنفيذ اوامره ولذلك كان يقول يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون اني رسول الله اليكم يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون اني رسول الله إليكم ولذا نهانا قومنا عن إذاء محمد صلى الله عليه وسلم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين اذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان بني إسرائيل يجبنون عن دخول الأرض المقدسة بني إسرائيل بني إسرائيل يخافون ويجبنون عند اللقاء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 وَإِذْ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إِذْ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يُؤْتِ أَحَدًا من العالمين يا قوم ادخلوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أَدْبَارِكُمْ فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين إن فيها قوما جبارين وإنا ندخلها حتى يخرجوا منها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 فذهب أنت وربك فقاتله زي ما يحصل يقول لك كوي وليه ربنا يطلب منكم القتال ما د يقاتل عندنا يقاتل هو عندنا إذهب أنت و... الكفر من لا واحد اذهب أنت وربك فقاتله إنا ها هنا قاعدون قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين فافرق بيننا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 اللهم بارك في اخواننا واخواتنا اللهم بارك في اخواننا واخواتنا الذين حضروا معنا اللهم بارك فيهم يا ارحم الراحمين وفي ذرياتهم اللهم بارك في اخواننا واحفظهم من كل شر يا ارحم الراحمين اللهم بارك في اخواتنا اللهم من كانت غير متزوجه فارزقها بزوج صالح يعفها في دنياها ويكون سببا في دخولها الجنه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 وكما أقول لكم يا إخوة الغرفة لا أحد يعرفني يعني أنا ما ما أعطيت اللاقة هناك أبدا لكن أجلس بينهم ويعني دون كلام كنت أسمع الدكتور تيتو وهو يناظر ويشهد الله يعني كم تمنيت أن أرى هذا الرجل ولذلك لما اختاروني الإطخ الكرام الأخ عفوزي والأخون شديدا لي في الحوار خاصة أنبياء الله ورسولي في القرآن الكريم والله سعدت سعادة ما يعلمها إلا الله عز وجل وتخيلت أني بيني وبينه مائدة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 حليف الرحمن والأخ الدكتور ناصر والأخ الرايق والأخ مهندس محمد وجميع الإخوة الكرام والأخ الكريم أنتي كوبتيك وجميع الإخوة سأله أني يبارك فيكم جميعا كما يعني أدعو للأخ رسام الله أني يبارك فيه الذي يعني كان سببا هو الذي بنى هذه الغرفة وهيأها وهيأة يعني للإخوة الوجود فيها و الله أني يبارك في كل من وجد فيها وأقول لكم إخوة الأحباب لا تتركوا هذه الغرفة وتكثروا من الغياب والخطاب موجه للأخت الكريمة الطيبة المباركة وأنت أحب ربي أنت على أولهم أسأل الله عز وجل أن يحفظك وأنت والإخوة والأخوات بارك فيكم لا تطيل الغيبة إخوة الأحباب والمهندس مصطفى والجميع فارس الإسلام أسأل الله عز وجل أن يجعلك فارسا لهذا الدين قبل سرجت اللجم فارس الإسلام الخيول ربطت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 بارك الله في الأخوة السلام والإخوة جميعا أسأل الله عز وجل أن يطيب وجودكم وخاطركم هذا وصلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم مع تحيات إخوانكم في غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان تايلو